ذكروا ان اتكه هذه قبائل رقعه بدر رات رؤيا وهو ان صائحا يصيح الى اصحاء مكه يا اهل مكه اخرجوا الى مصالحكم ثم اخذ ذلك الصائح حجرا من الحجاره وضرب به وتكسر وطارت تكسره فما بقي بيت مشهور إلا دخل فيه فترة وكان أبو جهل يمكت النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه خبر هذه الرؤيا؟ قال يا بني خاشد أما يكفيكم تنبؤ رجالكم تنبأ رجع منكم فالآن أكد تنبأت الا ألا يكفيكم ذلك فلم يلبهوا إلا وقد جاء الخبر بأن محمد اعترض أبا سفيان ومن معه الذين جاءوا بتلك البضائع فلما أعلم ذلك فقالوا هلما فلنخرج حتى ننقذ بضائعنا فلما خرجوا إلى بدر وصلت إليهم الغزوة وقعت وقعت بدر وقتل ابو جهل هكذا اولاد ابي طالب اربعه طالب وعقيل وجعفر وعلي الطالب مات كافرا وعقيل ما اسلم الا متاخرا وجعفر اسلم متقدما وهاجر هجرتين وعلي اسلم ايضا وهو صغير وله ايضا ام هانئ بنت ابي طالب اثبت انه صلى الله عليه وسلم قال لقد اجرنا من اجرت يا امه اسمها فاختة وكل اسمها هند السابع ابو لهب المشهور ابو لهب بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان شقيا لكنه أبوه بذلك لحسن وجه أنكناه أبو لهب ولما مات مات بعدما ما جاءت وقعة بدر ألما جاء الذين أرجعوا من وقعة بدر فقال بعضهم تأخذوا يلونهم كيف وأنتم ألف وهم ثلاثمائة وغلبوكم وقتلوكم هذه في المقتلة فيقول واحد منهم والله ما لم الناس. لقينا رجالا جردا أبعنا السماء والأرض لا يقوم لهم قائمة فقال أحد الموالي يتلفر الله الملائكة فغضب أبو لهب وقام إليه جعل يضربه ثم جاءه من يخلصه بعد مدة قليلة ابتلي أبو لهب بمرض يقال له العدسة مرض يعدي فمات بسرعة ولم يقدر أن يمسوه فجره بحبال ووضعه عند جدار وهدم الجدار عليه وذلك لأن الله توعده بالكفر في أصل نارا إذا أت له له أولاد عتبه معتب أسلم أسلم ولده عطله معتل وثبت يوم أحد وله عظا بنت اسمها درة ابنت أبي لهب وكذلك عظا له ولد اسمه عتيبه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخاجر سبه أخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم خرج قال اللهم سلط عليه كلب من كلابك فأخبر أباه فقال أخاف أن تقبل دعوة محمد ثم إنه خرج إلى الشام عتبة هذا ولما وصلوا إلى الزركة من أرض الشام وصلوا إليها قالوا إن هذه أرض مسبعة فماذا نفعل أعمد على عتبة هذا وجعله واضطرح لهم وعذروا عليه الرحل وأخفوه وناموا وجاء الأسد في الليل وجعله يشم حتى ركع على عليه وأخذ رأسه وعشان رأسه وكجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتله الأسد ابي الزرفة من أرض الشام كذلك أولاد أبي نهب عبد الكعبة وحجل عبد الكعبة أولاده عبد المطلب عبد الكعبة وحجل وغرار والغيذار يكون لعبد المطلب أحد عشر هؤلاء أولاده عبد المطلب أحد عشر وأما بناته عمات النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه النسيت إهداف النصفيه ابنت عبد أبن المطلب وهي أم الزبير ابن عبد ابن العوام أسلمت وهي أجرعت ولما قتل أخوها حمزة جاءت بخفن. أو جاءت لثوبين فقفنا بأحدهم لأن الكفار قد نزعوا ثيابه ماتت المدينه المدينة عمر رضي الله عنه هي أخط حنزة لامه شقيقة الثانية أعاتك بنت عبد المطلب يعني أخط ابي طالب قيل انها أسلمت فقال بعضهم انها صاحبه الرؤيا الرؤيا في بدر التي ذكروها كانت عند ابي اميه بن المغيره ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم ولدت له عبد الله اسلم وله صحبه زهير القريبة الكبرى هذه ايضا إحلى عمّات النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة أروى أبنة عبد المطلب عمّة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا أنها أسلمت كانت دوجة لعمير الوهب ابن عبد الدار بن قصي وعمير هذا ما ذكر أنه أسلم ولدت له طلاب ابن عمير وهو من المسلمين بل من المهاجرين الاولين الى الحبشه شهد بدرا وقتل باجناده شهيدا قتل شهيدا في اجنادي غزوه وليس له عقب كذلك الرابعه أميمة اميمه بنت عبد المطلب كانت عند جهش بالرئاب ولدت له عبد الله الذي قتل بيعه الشهيده وابا احمد الاعمى الشاعر واسمه عبد ولدت عبدالله زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء كلهم من جحش بن رئاب زينب بنت جحش بن رئاب وأمها أمينة بنت عبد المطلب فتكون زينب ابنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم زينب وحبيبة وحمده وكلهن له صحة وأم عبيد الله ابن جش وهو من الذين أسلموا وهاجروا ولكنه لإله الله اتنصر ومات في الحبشة كافرة خامسا وابره بنت عبد المطلب وابره اهله عظا كانت عند عبد الاسد بن هلال ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ولدت له ابا سلمة اسمه عبد الله وهو زوج ام سلمه الذي هاجر بها مع النبي الى الحبشه ثم رجع الى المدينه ثم أمات أبو المدينة أتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أباد عبد الاسد أبو روحن أبو عبد العزى من أبي قيس ولدت له أبو سبره أبو أبي روحن هكذا السادسة أم حكيم احدى عمات النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب وتسمى البيضه كانت عند قريز بن ربيعه بن حبيب بن عبد شمس ابن عبد مناف ولدت له اروى بنت قريز و ام عثمان بن عفان رضي الله عنهم هؤلاء اعمامه و عماته وهم ايضا منهم من له صحبه وكان من, من اسلم ومنهم من لم يسلم ولكن عاقبهم عاقبوا أعمامه أسلموا ويعتبرون من بني هاشم ويعتبرون من بني عبد المطلب الذين هم في رتبة علي بن ابي طالب ولكنهم مع ذلك لا يترف بهم الرافضة الذين يقولون إننا نوالي أهل البيت فنقول لهم إذا كنتم تؤالون أهل البيت فلا تضغبوا منهم أحدا فإن العباس من أهل البيت وأولاده عشرة وعنتم تقاطئون وتعادونهم وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد الحارث ابن عبد المطلب من أهل البيت أسلموا وهاجروا جاهدوا في سبيل الله وانتم لا تعترفون بهم مع انهم من اهل البيت وكذلك اولاد الزبير ابن عبد المطلب الزبير هو اخو عبد الله واخو ابي طالب الذي هو والد علي فكانكم تقولون أهل البايت علي فقط واثنان من أولاده هذا هو أم اعتقدهم علي رضي الله عنه أولاده البكور أحد عشر ولكنهم لا يترفون إلا بالحسن والفسين وحتى لا يترفون أبي أختهما أم كلهم لأنها تزوجت أمر بن الخطاء وهم يلعنون عمر رضي الله عنه ولا يترفون ابي هؤلاء وكانهم ليسوا من اهل البيت وحتى مثلا اولاد ابي لهب الذي مات كافرا وتوعده الله في اصلان ارض ذات لهب أسلم له ولدا ولهما ذريه وكان من الصحابه افتوالونهم أليسوا من أهل البيت أليسوا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم والحفظ عن العلماء يذكرون أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون اماته ليعرف الناس أنهم هؤلاء بأن يكونوا من أهل البيت وأن الذين يمكتونهم أو يضربونهم ألم يكونوا صادقين أذي أنهم يقالون أهل البيت إذا أنتر على هؤلاء الرافضه يقولون ليس لنا ذنب إلا أننا نحب أهل البيت ذنبنا عندكم أننا الوالي أهل البيت من هم أهل البيت؟ عندكم أنهم أربعة فقط وذرية ألف سن والبقية لا تعترفون بهم ما الذي قلب هؤلاء وعبد هؤلاء كلهم جميعا في الكرابة في سواء فهكذا نحب جميع أهل البيت ونحب جميع الصحابة ونحب أكارب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب زوجات صلى الله عليه وسلم ألأ لنا في الغد إن شاء الله نقرأه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا أحسن يقول ما هو الاعتقاد الحق في ابوي المصطفى صلى الله عليه وسلم مات في الجاهلية ثبت انه صلى الله عليه وسلم زار كبر أمه وقالت تأذن تربي أن أزورها بأذن لي تزور الكبور فإنها تذكر الآخرة واستاذن تربي ان استغفر لها فلم ياذن لي يعني اذا كونه تعالى ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى فكونه لم ياذن له ان يستغفر لها دل على انها ماتت على الكفر والله اعلم بحال الجاهلين الذين ماتوا في الجاهليه أحسن الله صلى الله عليه محمد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا رحمه الله تعالى ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن اسد بن عبد العز بن قصي بن كلاب تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل فكانت له وزير صدق وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين وهذا أصح الأقوال وقيل قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بأربع سنين ثم تزوج سعودة بانتزامعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهابت يومها لعائشة فامسكها وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق في مكة قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث سنين وهي بنت ست سنين وقيل سبع سنين والأول أصح وبنا بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت تسع سنين على راس سبعة أشهر وقيل على رأس ثمانية عشر شهرا ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثمان عشرة وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع اوصت بذلك سنة ثمان وخمسين وقيل سنة سبع وخمسين والأول أصح وصلى عليها ابو هريره ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها وكنيتها أم عبد الله وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكانت قبله عند خنيس بن حذافة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة وقد شهد بدرا ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وانها زوجتك في الجنة وروى عقبة نعام الجهني قال قلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصه بنت عمرو عمر فبلغ ذلك عمر فحثى على راس التراب وقال ما يعبد الله بعمر ما يعبأ ما يعبد الله بعمر بعد هذا فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر توفيت سنة سبع وعشرين وقيل سنة ثمان وعشرين عام إفريقيا وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان رمله بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف هاجرت مع زوجها عبيد بن عبيد الله بن جحش الى ارض الحبشه فتنصر بالحبشه وأتم الله لها الإسلام وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشه وأصدقها عنه النجاشي بأربعمائة دينار بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن اميه الضمري فيها إلى أرض الحبشة وولي نكاحها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص توفيت سنه أربع واربعين وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند،, واسمها هند بنت أبي بنت أمية بنت ابي أمية، ابن المغيرة، ابن عبد الله، ابن عمر، ابن مخزوم، ابن يقظة، ابن مره ابن كعب، بن لؤي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة، عبد الله بن عبد الاسد بن هلال، ابن عبد الله بن عمر، بن مخزوم. هفيت سنة اثنين وست... وستين ودفنت بالبقيع بالمدينة وهي آخر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاه وقيل إن ميمونة آخرهم وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب ابن يعمر ابن صبرة ابن مرة ابن كبير ابن غنم ابن, دا... ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن زار ابن معد ابن عدنان وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجكن اباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات توفيت بالمدينة سنة عشرين ودفنت بالبقيع وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصار ابن معاوية وكانت تسمى أم المساكين لكثرة طعامها المساكين وكانت تحت عبد الله بن جحش وقيل الطفيل بن الحارث والأول أطح وتزوجها سنة ثلاث من الهجرة ولم تلبث عنده إلا يسيرا شهرين أو ثلاثة وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويريه بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن المصطلق الخزاعية سبيت في غزوة بن المصطلق فوقعت في سام ثابت بن خيس بن شماس فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في ست من الهجرة وتوفيت في ربيع الأول سنة ست وخمسين وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه بنت حيي بن اخطب بن أبي يحيى بن كعب بن الخزرج النضرية من ولد هارون بن عمران اخي موسى بن عمران عليهم السلام سبيت في خيبر سنة سبع من الهجرة وكانت قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتق صفية وجعل عتقها صداقها وتوفيت سنه ثلاثين وقيل سنة خمسين وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونه بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصاه بن معاوية وهي خالة خارج بن الوليد وعبد الله بن عباس تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف وبنى بها فيه وماست به وهو ماء على فسعة أميال من مكة وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين توفيت سنة ثلاث وستين فهذه جملة من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة وعقد على سبع ولم يدخل بهن ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم انس بن مالك بن النضر الأنصاري وهند وأسمى ابن حارثة الاسلميان وربيع بن كعب الأسلمي وكان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه كان إذا قام ألبسه إياهما وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار وبلال بن رباح المؤذن وسعد مولى ابي بكر الصديق وذو مخمر ابن اخي النجاشي ويقال ابن اخته ويقال ذو مخبر بالباء وبكير بن شداخ الليثي ويقال بكر وابو ذر الغفاري وواقد وابو واقد وهشام وابو ضميره وحنين وأبو عسيب واسمه أحمر وأبو عبيد وسفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقد وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته فقال لو لم تشترطي عليه ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشهورون وقيل إنهم أربعون ومن الإماء سلمى أم رافع وبركه أم أيمن ورثها من أبيه وهي أم أسامة بن زيد وميمونة بنت سعد وخضرة ورضوى ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ابن شراحه الكلبي وابنه أسامة بن زيد وكان يقال لأسامة بن زيد الحب بن الحب وثوبان بن بجدد وكان له نسب في اليمن وأبو كبشة من مولدي مكة يقال اسمه سليم شهد بدرا ويقال كان من مولدي أرض دوس وأنسه, وأنسة مولد السراه وصالح شقران ورباح أسود ويسار نوبي وأبو رافع واسمه أسلم وقيل إبراهيم وكان عبدا للعباس فواهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه وأبو مويهبه من مولدي مزينة وفضاله نزل بالشام ورافع كان لسعيد بن العاص فورثه, و... فورثه ولده فاعتقه بعضهم وتوس... وتمسك بعضهم فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فوهب له وكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدعم أسود وهبه له رفاعه بن زيد الجذامي وكان من مولدي حسمي قتل بوادي القرى وكركره كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وزيد جد هلال بن يسار بن زيد وعبيد وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان ومعبور القبطي أهداه المقوقس ذكر افراس رسول الله صلى الله عليه وسلم أول فرس ملكه السكب اشتراه من أعرابي من بني فزاره بعشر أواق وكان اسمه عند الأعرابي الضرس فسماه السكب وكان اغر محجلا القل اليمين وهو أول فرس غزى عليه وكان له سبحة وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به والمرتجز وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت والعرابي من بني مرة وقال سهل بن سعد الساعدي كان برسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس لزاز والضرب واللحيف فأما لزاز فأهداه له المقوقس وأما اللحيف فأهداه له ربيعه ابن أبي البراء فأثابه عليه فرائض من نعم بن كلاب وأما الضرب فأهداه له فروه ابن عمرو الجدامي وكان له فرس يقال له الورد أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها وكان يجش لها الشعير وماتت بينبع وحماره عفير مات في حجة الوداع وكان له عشرون لقحة بالغابة يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن وكان فيها لقاح غزار الحنا والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريال وكانت له لقحة تدعى برده أهداها له الضحاك بن سفيان كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء وكانت له العضباء مرتاعها أبو بكر من, من نعم بني الحريش وأخرى بثمانمائة درهم فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعمائة درهم وهي التي هاجر عليها وكانت حين قدم المدينة رباعية وهي الأصواء والجدعاء فقد سبقت فشق على المسلمين وكان له منائح سبع من الغنم عجزة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطراف وكان له مئة من الغنم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد على أهله وصحبه أجمعين ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إحدى أشرف أولهن خديجة ذكرنا فيما سبب أنه ذهب مع غلامها يتجر بتجارة لها ولما قدم وأخذ نصيبه من الربح هو وقال ثلث أتصدق به وثلث اتزوج به وثلث ما استمتع به فأربت عليه نفسها فتزوجها وهي أم أكثر أولاده كما تقدم ولدت له القاسم وعبد الله الذي يسمى الطيب الطاهر ولدته بناته فاطمه وزينب ورقيه وأم كله تزوجها وعمره خمس وعشرون سنة وعمرها أربعون سنة ولكن لما ارادت عليه نفسها وكانت كفأة و كانت أيضا في غاية من الجمال والمقاصد التي يقصد لها النكاح تزوجها وشجعه على ذلك كثيرا من كابر كريس وقالوا ليس في ايضا إلا قله المال لأن اباه لن يخلف له ألم يخلف له مالا ولكن الله تعالى أصطفاه وفضله على غيره ولما نزل عليه الوحي وعمره أربعون وعمرها خمس وخمسون أبا جرت بتصديقه وشجعته وحساته على الصبر وأخبرتهم بأن الذي يأتيه ليس ليس شيطانا لما جاءها وقال لها لقد على نفسي لقد خشيت على نفسي فقالت كلا والله إلا أصلك الله إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكر الضيف وتعين على نوائب الحق ثم انها امنت به وصدقته وكانت خير معين كلما لقي من الكفار شيئا من الاذى او لقي منهم تكذيبا ونوعا من الاذى أو الأضطهاد أو الإعلال أو التخذير وجاء إليها أخذت تنفس له وأخذت أتعده بالخير وتأمره عب الصبر والتأني وتخبره بأن الله تعالى لا يخزئه لأن الله تعالى اختاره واصطفاه أبقي كذلك حتى توفيت أكيد توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين عباد النبوة وعباد الوحي بعشر سنين وكذلك ولكن هذا الصحيح توفيت وتوفي أمه أبو طالب في سنة واحدة وسمي ذلك الوحي الان عام الحزن بمعنى انه صلى الله عليه وسلم اصابته مصيبتان عمه الذي كان ينصره ويذب عنه وزوجته التي كانت تؤنسه والتي, والتي اتخذته على الصبر وتزيل عنها الهم ان مات في سنه واحده ولكن صبر وتحمل كذلك ايضا كان صلى الله عليه وسلم يحبها ويذكرها واذا ذبح ذبيحه حركها على اصدقاء خديجه وكانت لها اخت اسمها هالة يفرح عظا برؤيتها أربي صوتها لتذكر خديجة وتقول عائشة رضي الله عنها ما غرت على أحد من النساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني ولكن لكثرة ما يذكرها ولما طركت عليه مرة هذا قال اللهم خاله فقالت آئشة غارت وقالت ما تريد من عجوز حمراء الشتين أقد هلكت وعبد لك الله خيرا منها فقال إنها وإنها كانت وكانت وكان لي منها ولد يعني ذبئية هكذا تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي قصي هو والد حاشم بن قصي وعبد العزة بن قصي أتدوه لما أتوفيت أسأل من يناسب كان لا يحب الا المؤمنات فذكرت له بكر وثيب أما البكر فآئشة ولكنها كانت صغيره وأما الثيب فسودة فتزوج سودتها بمكة وكانت قد اسنت وكبرت سودة أبوها زمعة ابن قيس بن عبد شمس ابن عبدود، ابن نصر بن مالك بن حسر بن عامر ابن لؤي تيتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي لؤي ابن لؤي بن غالب يتزوجها قبل الهجرة أبوها زمعة كان له أمة أمة يستمتع بها مملكة الله فولدت تلك الأمة ولدا ودأ عتبة ابن أبي وقاص أنه ابنه أنه زنى بتلك الأمة وأن ذلك الولد ولده فلما فتحت مكة جاء سعد بن أبي أقص يريد أخذ ذلك الولاد وقال إنه ابن أخي فمنعه عبد أخو زينب عبد بن جمعة فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم للفراش الولد للفراش وللآخر فقضى به لزمعه ولكن قال لسوده احتجبي منه يعني لما فيه من الشبه الشبه بحم ابي عتبه سوده كانت قبله عند السكران بن عمرو وهو اخو سهيل بن عمرو الذي جرى عليه الصلح في غزوه ابي عمره الحديديه أكبرت أسنت وتزوج عليها وهم بأن يطلقها فأهمت أنها تبقى عنده وقالت قد وهبت ليلتي لآيشة وأريد أن أبقى في ذمتك حتى أحشر مع زوجاتك وحتى أكون منهن في الآخرة قابل ذلك وأنستها وكان يقسم لعائشة ليلتين ليلتها وليلتها وليلتها سودة التي مات وهن في ذمته أحذ من بعده على غيره وأبيه له أكثر من غيره المباح لغيره أربع أن يجمع أربعا وأما هو فجمع تسعا أنزل الله إنا أهلنا لك ازواجك التي آتيت أجرهن، وما ملكت يمينك يعني من الإمام وبنات أمنك وبنات أماتك وبنات طالك وبنات طالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكهها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم من أزواجهم وما ملكت أيمانهم يعني على آل المؤمنين قال في الآية بعدها ترجي من تشاء منهن أن تؤخر من تشاء وتؤوي إليك من تشاء لما نزلت هذه الآية قالت عائشة ما أرى ربك إلا, إلا يتمشى على هواك أو كما قالت بعد ذلك أنزل الله الآية التي بعدها لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج فأنسك زوجاتها هذه التسع ولم يتبدل بهن كذلك حرمهم الله على غيره في قول الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكه أزواجه من بعده أبدا أفبقين في ذمته حياته ولم يتزوجهن أحد بعده ألأن نساءه في الآخرة تخيرهن الله بين الدنيا وبين الآخرة إن كنتم نتردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي نمتعكن واسالكن شرائحا جميله وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره كلهن يقولن نريد الله ورسوله والدار الاخره ولاجل ذلك صبرنا على الشرف وصبرنا على قله ذات اليد وصبرنا على الاعلى العيش الذي ليس متوفرا لاجل ان يحشرنا في امهات المؤمنين في الاخره تزوج بعد ذلك عائشه عائشه, عائشة بنت ابي بكر عقد عليها قبل الهجره بثلاث سنين لما تزوج سودا وكان عمرها ست سنين وهاجرت ولما كان في السنة الثانية من الهجرة أبنى بها وعمرها تسع سنين أو عشر سنين ولذلك تقول عائشة إذا بلغت عجالية تسع سنين فهي امرأة يمكن أن شبابها قوي وتحملت أن تكون زوجة له ويكون زوجا لها ودخل بها وعمرها تسع سنين أو عشر وحظيت عنده وأحبها يقول إن الوحي لا ينزل علي إلا وأنا في حجرها حضيت عنده وذلك لشرفها ولشرف ابيها ومنزله ابيها رضي الله عنه ثم اختلف العلماء ايما افضل عائشه او خديجه ولم يكن هناك ما يرجح به احد القولين لكن يقولون خديجة أفضل لسبقها وعائشة أفضل لعلمها أفإنها صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين ومع ذلك حفظت عنه علم جمع ولذلك روي عنه أحاديث أحاديث كثيرة وتعتبر من المكسرين وكان الصحابة إذا أشكل عليهم أمر أرجعوا إليها لم يرجعوا إليها بشيء إلا وجدوا عندها علما وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وكان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الثريد هو الخبز المر يؤدم بمرق ولحم يقول في بعض الشعراء اذا ما الخبز تؤدمه بلحم فذاك امانه الله الثريد هكذا جعل فضلها هكيلا إنه دخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهر أو بثمانية بثمانية عشر شهر حي بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم مات عمرها ثمانية عشر سنة وباقيت إلى أن توفيت مات السنة ثمان وخمسين أو سنة سابعين وخمسين هدفنت مع موت المسلمين في البقية وكانت أقد أحبت أن يكون قبرها في حجرتها مع أبيها وزوجها وأما أن عمر رضي الله عنه أراغب في أن يكون معهما أثالت ألا اؤثرنه على نفسي ان كنت اريده لنفسي ولكن الا اؤثرنه صلى عليها النبي ابو هريره رضي الله عنه ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها كانت أم تكن ام عبدالله كنيتها أقيل إنها تكنت بابن أختها عبد الله بن زبير وأما القول أنها حملت وأسقطت فهذا ما غبت من هكمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو اشرف الخلق أمات أولاده في حياته أبنات أبناءه لأجل أن يحتسب أجره من الله الرابعه تزوج حفصة ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت قبله تحت قنيص ابنه إهدافة الصحابي المهاجر مات بالمدينة وهو من أهل بدر كانت وكما رؤي أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها أو قد طلقها ولكن أتاه جبريل عليه السلام قال إن الله يأمرك أن تراجع حفظه فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الآخرة هكذا ذكر ابن سعد في طبقاته وغيرهم وكذلك روى عقبه بن عامر الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلت حفصه بنت عمر فبلغ ذلك عمر بحزن الشخص ولكنه تنصر وبقيت على الاسلام ولما تنصر فارقته وبانت منه فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أفتقى عن النجاشي أربعمائة دينار نساء الباقيات كانوا يصدقون خمسمائة درهم الدرهم الدنار أثنى عشر درهما، لما أنه تزوجها كان الذي أكد نساهه عثمان لأنه من بني أميّا وقيل خالد بن سعيد بن العاص لانه ايضا من بني اميه لما تم عقله عليها بعث عمرو من اميه الضمري لياتي بها من الحبشه حيث ان اباها لم يكن قد اسلم واخوها معاويه ايضا لم يكن قد اسلم وهي مسلمة والضرورة دعت إلى أنها تأتي من الحبشة بدون محرم فمع هذا الذي هو عمر بن قيية الضمري فجاء بها إلى المدينة وبقيت إلى سنة أربعين وأربعين توفيت أبعد ذلك السادسة ام سلمة اسمها زين ابن أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ابن ياسر الله بالمرة اتعتن مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة مرة شعب نشاب ابن مخزوم ابن رؤساء قريش منهم ابو جهل وانهرا وكان لهم شهر كانت قبله عند عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم يعني كأنه كان يظل يجتمع معه عبد الله ابن عمر بن مخزوم من عمر بن مخزوم هاجرت معه هاجرت معه إلى الحبشة والتي روت الحديث أنها رأت كنيسة وما فيها من الصور فقال صلى الله عليه وسلم أولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح أبنوا على قبله مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله امات السنة الانتين وستين أدفنت في المقير هي اخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفات روي عنها عض حديث اهتمها في المساجد وغيره وقال ان ميمونه اخر ظنه السابعه زينب زينب بن تجحس ابن رئاب بن يعمر بن صبرة ابن مره بن شبير ابن غنم بن دودان ابن أسعد بن خزيمه تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم يا خزيمه يا خزيمه بن مدركة ولكنها ابنت عمته تقدم ان من اماته امينه بنت عبد المطلب زينب هذه كان قد زوجها زيد بن وكأن زيد إلى نهارها أراد أن يطلقها. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أنسك عليك زوجك واتق الله. ولكنه أطلقها. ولما أطلقها تزوج عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى هو الذي تولى تزويدها قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناتها فالله تعالى هو الذي زوجه كانت لما طلقها زوجها الله تعالى اياه من السماء ان لم يكن هناك عقل كانت تختخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أتقل زوجكم آباءكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات هاته جرواه البخاري وغيره أمات السنة عشرين وقيل إنها أول من ناتى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت سخيه ألما ففتهت المدن على عمر رضي الله عنه كان يعطي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها حقها الدراهم نصيبها فوضعت هذه الدراهم في إناء وجعلت تأخذ منه وتطيع تقول اذهب اعطوا فلانا اذهب اعطوا فلانا أعتى أنفذا ما عندها. لذلك هذا ان عذكر أنها أولهن؟ عذرك من النبي صلى الله عليه وسلم. أعتى هذه أيضا بعدها واحدة ولن تبقى عندها واحدة ولم تبق عندها. زاينب بنت خزيمة ابن الحارث بن عبد الله بن أمرو بن عبد مناف. ابن هلال بن عامل بن صاصة يعني أمن الأجنانيين وكانت تسمى أم المساكين التي في الوقت إطامة المساكين كانت تحت أبد الله بن عبد وقيل ابن اللطيف بن الفارس أو الطفيل بن الفارس والأرجح انها كانت عند أبد الله تزوجها سنه ثلاثه من الهجره ولكن لم تلبث عنده الا يسيره شهرين او ثلاثه ثم ماتت ازواجه التي تزوجها بعد خديجة ما مات احد منهن في, في حياته الا هذه التي هي, جو... هي زينب بنت خزيمه أبد ذلك التاسعه التاسعة جوائرية بن فسالس ابن أبي ضرار بن حبيب بن عائد بن مالك بن المصطلق آل خزاعية غزى النبي صلى الله عليه وسلم بن المصطلق وهم من خزاعة غار عليهم وهم غارون فقاتلوا ثم انحزموا وسباء نساءهم وأموالهم وكان من جملة السبع أجوائرها التي هي بنت أميرهم وكبيرهم الهادث بن أبي ضرار ولما أقسم الفيء وقسمت الغنيمة والسبع كانت لأجواء اتابت بن قيس فاشترت نفسها وقالت أنا بنت رئيسي قومي ولا يمكن أنني أبقى على الزر فاشترت نفسها وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه حتى تخلص نفسها وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتألف كومها فعند ذلك عرض عليها أن يدفع قيمتها لسيدها ويتزوجها فوأفقت على ذلك ولما تزوجها كان المسلمون هؤلاء أصحار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب لنا أن أن أوقية فأعتقوا كل من كان عندهم من السبي. أبي هذه المرأة أجواء رياح بنت الثالث. ولما أعتقوها أعتقوهن جاء ابن المصطلح وأخذ سبيهم ونساءهم واطفالهم تقول عائشة اعتقى بسببها أكثر من مئة بيت يعني من قومها أسلم بعد ذلك بني مصنق وكذلك أيضا والدها وحسن إسلامه الآشرة صفية بنت حيي بن أخطب ابن أبي هي أبن كابن النظرية أمن بني النظير من ولد هارون اخي موسى بن عمران عليهم السلام وذلك لانه صلى الله عليه وسلم حاصر بني النظير وكانوا بالمدينه وظن انهم منعتهم حصونهم من الله ولما رايت عليهم هربوا ابوها نزل بخيبر واستقر هناك ولما جاء في سنه خمس اجاءت الاحزاب واهدق بالمدينة اجاء الى بني قريظه وكانوا معاهدين فقال لهم انقضوا العهد وانضموا الى قريش فان امر محمد قد انقضى وانهم سيقتلونه وسينقطع خبره فاشترطوا عليه أنك إذا انهزموا أتدخلوا معنا يصيبوا كما أصابنا ولما انهزمت الأحزاب جاء هو ودخل مع ابني قريضة وقتل معهم الصفية هذه كانت عند ابن عم لها قتل أيضا أكتل في رزوة خيبر أسبيت وكانت تحت كنانة ابن أبي الفكير أكتل في خيبر أولما أكتل لما أجاء أقيل إنه ثابت أو غيره فقال له أمث من الشبي فأكل صبيه فقل يا رسول الله انها لا تطرح الا لك فقال خذ غيرها اصطفاها لنفسه ولما اعتدت انقضت عدتها بالحيض ادخل بها في الطريق فقال الناس هل هي مملوكه او زوجك فقالوا ان حجبها فهي زوجة من أمات المؤمنين وإن لم يهجبها بأي أمى فلما ركب حجبها فآلم أنها زوجة أمات سنة ثلاثين وخير سنة خمسين ثم تزوجها الأخيرة أميبونة أبنت الحارس، تزوجها بسنة سبع لما دخل مكة للعمرة عمر تلقى الله ابنت الهالي ابن هازم بن بجير بن الهرم بن الوائدة ابن عبد الله بن هلال بن عامر بن صاصعة من بني ادنان هي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد ذكرت انه تزوجها بسلف بها فيه وماتت بسلف ايضا أشرف هذا ماء على تسعة أمير من نكا، أما من هي آخر أن تزوجت، عتوف في سنة ثلاثة وستين. هذه جملته، أمن دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة، عقد على سبع ولم يدخل بهن، ومنهن واحدة لما عقد عليها قال لها النساء إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك فلما قالته قال عذتي بمعاذ إلحقي بأهلك أبعد ذلك ذكر خدم النبي صلى الله عليه وسلم الذين خدموا وكانوا يتشرفون بخدمته أنس بن مالك ألما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو عمره عشر سنين خدمه وكانت له امه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يخدمه وكان يرسله لاموره الخاصه والعامه الثاني هند واسمع رجلان رجل اسمه هند ورجل اسمه عسمه ابوهما الحارث من اسلم كذلك ابن عم لهما ايضا ربيعه كعب من قبيله اسلم كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويسمى صاحب النعلين كان اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم البسه نعليه وإذا جلس صلى الله عليه وسلم حملا عليه وجعله ما في ذراعه حتى يقوم أذا من محبة عمل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم أكذلك عقبة بن عامر الجهني أكان صاحب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركبها يقوده بها بالأسفل أكذلك بلال ابن فالس المؤذن الذي هو أعتيق أبي بكر رضي الله عنه أكذلك سعد مولاً أيضاً لابي بكر أكذلك مخمر ابن أخي النجاشي ويقال ابن أخته ويقال ذو مخبر أبي الباء أكان عرا. ممن خادم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ابو كيرم شداخ الليثي ويقال انه مكبر ذكر كذلك ابو ذر الصحابي الجليل جندب بن جناده كذلك واحد وابو واحد وهشام وابو لميرا وهنين وابو عسيم واسمه أهمر وأبو عبيد هؤلاء يتسابقون لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم أكذلك سبينا أكان عبدا لأمي سلمة رضي الله عنها اعتقت وقالت أنا أعتقك بشرط أنك تخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تشترطي علي ما فاردته أي أني فالح أن أخدمه ولو لم تشتلطي فهؤلاء هم المشهورون من خدامه وقيل إن خدامه أربعون وله خدام من الإمام فمنهن سلمة أم رافع وهي زوجته مولاه أبي رافع المتقدم خدمت النبي صلى الله عليه وسلم مولاة لصبية من عبد المطلب عنت النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنها امرأة أبي رافع وقيل إنها هذا هو الأكبر أم بنيه هي التي قابلت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بركة أم أيمن وهي أم أسامة بن زيد وإذا النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه ولما لما آتك زيد زوجه بأم أيمن كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم زارها ابو بكر وعمر فلما جلس عندها بكت فقال لها اما تعلم ان ما عند, ما عند الله خير لرسوله قالت بلى ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع فهيجاها وبكت كذلك ميمون بنت سعد وخبيره ورضى هؤلاء أخدمه أما مواليه الذين هم العتق منهم زيد بن خالفة أبي سراهي الكلب وهو الذي كان عند أبي إسم بن كلب فاختطفه بالجاخرية بعض الأبر وباعوه على أنه مملو لهم واشتراه العوام وأهداه لخديده وأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم وآتقه صلى الله عليه وسلم وجاء ابواه أبوه وعمه وقالوا اذهب معنا ارده علينا يا محمد فقال له الخيار هل تختارني أو تختار أباك؟ فقال لا أريد بأبيك بديلا أباك صل... عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان قابل يونساب زائد بن محمد ونزل فيه قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ونزل فيه قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم وذكر اسمه في القرآن ما ذكر اسم أحد من الصحابة إلا هو في كونه فلما قضى زايد منها وطرا، زوجناكها ابنه أسامة ولد أمي أين أسامة وأبوه يقال له سبب، ابن السبت ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ثوبان ابن بوجداد وكان له نسب في اليمن ثوبان ايضا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أبو كبشة مؤلد بمكة أقيل اسمه سليم شهد بدرا وقيل كان من المولدين بأرض دوس أبا مولاه للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك انس من والدي السرات السرات الجبال المرتبئة في جنوب المملكه هناك الثروات الكبيره التي بها الباحة وهناك سرات صغيرة تسمى سرات عبيده كذلك رباح كان عبدا اسود ولكنه عتيق أكذلك كيسار وهو نوبي يسار هذا كان يرعى الغنم يرعى الإبل فجاء أجاءه العرانيون وقتلوه وأخذوا الإبل فبعثوا بأزالهم وقتلوا أكذلك ابو رافع وهو أشهر الموالي اسمه أسلم أو إبراهيم كان أبدًا للأباس فأهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فآتته ولما أطلبه أطلبه بعض العمال أن يخرج معه لذكاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لبني هاشم وإن مولى الكوم منهم يعني أنت مننا تعدك أنك من بني هاسم أكذلك أبو موايثبه من مولدي مزينة يعني من المولدين ثم أعتد أكذلك فالله نزل بالشام أكذلك رافع ولأنه ولد أبي رافع وكيل غيره كان أبداً لسعيد بن العاص فورده ولده عمرو بن سعيد وآتته بعضهم أولاد سعيد وتمسك به بعضهم جاء رضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم السعين فوهب له قال بن سعيد أنهبه لك يا رسول الله وكان يقول انا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مدان عبد اسود وهبه له رفاعه بن زيد الخوزي الجذامي وكان الذي اتاه سهما وهو بخيبر فقتله وقيل ان ذلك كركره فكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك زيد أجد الى نبي سعر بن زيد كذلك عبيد أكيد انه ابن عبد الغفاف وهكذا طهمان أو كعسان أو مهران أو ذكوان أو مروان وهكذلك مأمور القبطي أهداه إليه المكوبس أكل هؤلاء موالي له ذكر بعد ذلك الافراس الخيل يقول اول فرس له اسمه السكن اشترهم من من بني فزاره باشر عواقب العر... يسميه سميه الضرس السكن اغر محجلا اطلق اليدين اول فرس غزى عليه كان ذلك في احد سمي السكن لأنه كثير سريع يري كأن ما ينصبه صدر من سكب الماء كان له أيضا فرس يسمى السابحة الفرس الحسن طويل اليدين يسمى السابحة سابق عليه صلى الله عليه وسلم سبق ذلك به وذلك لأنهم كانوا يسابقون بالخير كذلك المرتجز المرتجز هو الأبيض يسمي بذلك لفسن صحيلة اشتراه من عربي، وعراد العربي أن يتراجع وأنكر أنه باعه فشاهد خزيمة ثابت أنه كان باعك فأقبل شهادته الأعرابي من بني مرة قال سهل بن سعد بن ساعد أكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أفراث الإجاز والضرب والحيث يعني يقاتلوا عنهن أو عنكهم يقول الإجاز أهداف لهم قبس ملك مصر الذي أهدى له مارية الترطية المحيط أهداه له ربيعة ابن عبد الزرام وأثابه على فرائض من عم بن الكلاب يعني كافأه على هذه الهدية فرائض يعني ابن الظلم أهداه له غروة ابن عم الزرام كما ذكر ذلك ابن سعد والطلقات كان له عبر فرس يقال له الورد يعني الاحمر او الاشقر شبيه بالورد اهداه له التميم الداري احد المشهورين من الصحابه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عمر ولما اعطاه كان زائدا عند عمر اهداه وتصدق به على الرجل ذلك الرجل لا يعرف قدره فعرضه للبيع اراد عمر ان يشتريه لانه سيضع برخص منعه النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تشتريه وان اعطاكه بدرهم الائذ في ابتك الائذ في طيئه هكذا بالصفيحه كانت ايضا بغلته الدلدل يركبها بالأسفاق الغلاء التي أهد أبوايا من الحمر والأب الثاني من الخير الدندل هذه عاشت بعده حتى كبرت وسقطت أسنانها أكان يجشف له السعير يعني يشطف السعير لها حتى تأكله وما أتت المدينه المعروفه كان له حمار يقال له عفير وهو الذي راكبه واردف عليه معاذ يقول كنت راجها النبي صلى الله عليه وسلم على همار. هذا هو عفير اما الدواب فذكروا له ان له عشرون الف الناقة المراد بها الحلوب الناقة التي بها حلوب تسمى لطحة وليست من كما يفهم كان فيها لبن كانت ترعى في الغابة يراه إلى كل ليلة بكربتين عظيمتين من اللبن كل ليلة وكان فيها لقاح غزار. يعني غزيرة اللبن يعني في الغابة الحنى والسمره والعريس والسعدية والبغوم والرسيرة والريا الآن لهؤلاء كنا لكافا يحلبنا في التربتين كانت له أيضا كهات اخرى تدعى بردة أداها له الضحاك بن سبياء كانت تحلب كما تحلب الأقهة عن غزيرة ولعل ذلك ببركة دعوته كانت له أيضا مهرة المهرة هي ولد الفرس أرتلت يا سعد من عباده من نعم بني عكيل والشقرة هذه إنوك كانت له الناقة مشهورة يقال لها الأرضى ابتعى أبو بكر من عمي بن الحريش وأخرى بثمانئة مئة درهم أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم بأربعمائة درهم لأن أبو بكر اشتره نتين بثمانئة هاجر صلى الله عليه وسلم على هذه النقالة هي الأرض أكان هنا قدم المدينة أكانت ربائية وكانت له الكسوة ولعل الكسوة أناقة أخرى غير الأرض ذكروا أن سارها اهل المدينة سباه بعض العراب وسبوا معه امرأة من الأنصار وسبوا هذه النفعلة هي الأرض المرأة تفلتت في الليل وجاءت وركبت على الله ولا تعرفها ونذرت ان انجه الله عليها ان تنحرها فلما جاء بها عرفت فقالت اني قد نذرت ان انحرها واتصدق بلحمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها ان الله عليها وتنحرها انه لا وفاء للنذر عنه في معصيه الله ولا فيما لا يملكها الا ذكروا انها كانت لا تسبق وجاء اعرابيا الى قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين فاذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان حقا على الله انه لا يرتفع شيء الا وضعه هذه النك والخيل والثمر كذلك أيضا كان له منائح أجد واحدا منها الذي يحلب لبنها من الغنم أو من البقر. أقال إلها سبع من الغنم وذكر بعضهم أسماءها عاجية وزمزم وسقيا بركه وورثه اقلال اطراف سبع ولكن ذكروا ايضا انه صلى الله عليه وسلم كان له مائه من الغنم وكان عندها راعي وكان يقول اذا ولدت واحده منهن اخبرنا حتى نذبح واحدة حتى لا يزيد ما نملكه على مائه فمرت جاء الراعي بشخله يحملها وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ضيف فذبح واحده وقال لا تحسب ان ذبحناها لك ان عندنا مئة من الغنم كانها له ولبعض زوجاته وان تأهدنا عنها كلما ولدت واحدة إذا بهنا واحدة حتى لا تزيد نريد أن نقنع بهذا القدر أن أقفعون على ما ذكر من السلاح والله أعلم أحسن الله يقول فرد الشيخ إذا كان الرجل متزوج, متزوج بزوجتين فهل له بأن يخير الكبرى بأن تهب ليلتها للصغرى أو أن يطلقها له ذلك ونزل في ذلك آية هي قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا فلا أن تصلح معه أن تسقط ليلتها أي للررتها او كذلك ترضى بباب القصر من هو المولد كانوا يطلقون المولد على الذي يحتج بشعره وهو ليس من العرب إنما هو من العجم المولدين الذين ولدوا بين العرب وليس اصلهم من العرب اي قد يكونوا من الفرس قد يكون من الغوم قد يكون من الفبشة فإذا ولد له ولد ونشأ في العرب يسمى مؤلد أحسن الله بكم وثابكم ونفانا بعلمكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى سلاحه صلى الله عليه وسلم وكان له ثلاثة رماح أصابها من سلاح بني قيقاع وثلاثة قسي قوس اسمها الروحاء وقوس شوحط وقوس صفراء تدعى الصفراء وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش فكره مكانه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل وكان سيفه ذو الفقار فنف له يوم بدر وهو الذي رآ فيه الرؤيا يوم أحد وكان لمنبه ابن الحجاج السهمي وأصاب من سلاح بني قينقاع فلا تتأسياه سيف قلعي وسيف يدعى بتارى وسيف يدعى الحنيف وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسوب أصابها من الفلس وهو صنم لطي وقال انس بن مالك كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضه فقبعته فضه وما بين ذلك حلق فضه واصاب من سلاح بني قينقاع درعين درع يقال له لها السعديه ودرع, ودرع يقال لها فضه وروي عن محمد بن سلمة قال رايت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد درعين درعه ذات الفضول ودرعه في ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعديه فصل في صفته صلى الله عليه وسلم روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول عمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير بن أبي سلمى فيه في هرم بن سنان حيث يقول لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء ليلة البدري ثم يقول عمر وجلس وجلسائه كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن كذلك غيره وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض اللون مشربا حمره ادعج العينين ضبط الشعر كث ذا وفره دقيق المسربه كان عنقه ابريق فضه من لبته الى سرته شعر يجري كالقضيب ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره شعنوا الكفتين والقدمين إذا مشاك أن ما ينحط من صدد وإذا مشاك أنما ما ينقلع من صخر إذا التفت التفت جميعا كأن عرقه اللؤلؤ ولا ريح عرقه, أطيب كأن عرقه اللؤلؤ ولا ريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الفاجر ولا اللئيم لم أر قبله ولا بعده مثله وفي لفظ بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس كفاا وأوسع الناس صدرا واصدق الناس لهجه واوفى الناس ذمه يالينهم معركه واكرمهم عشره من راه بديهه هابه قال طه احبه يقول ناعته لم ار قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم وقال البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم وقالت أم معبد الخزاعيه في صفته صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا ظاهر الوضاء ابلج الوجه حسن القلق لم تعبه تلجة ولم تزر به وسيما قسيما في عينيه دعج وفي أشفاره غطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافه ازج اقرا إن صمت فعليه الوقار وان تكلم سما على البهاء اجمل الناس وابهاه من بعيد واحلاه واحسنه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كان منطقه خرزات نظم تحدرت, تحدرت تبعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن امر تبادروا لأمره محفوذ محشود لا عابس ولا مفند وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ليس بجعد ولا قطط ولا سبط رجل الشعر وقال هند ابي هاله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلالؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا, ولا وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق, يدر بينهما عرق يدره الغضب اقنى العينين له نور يعلوه يحسبه من لم يتامله أشم تث اللحيه أدعج العينين سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر مسيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجريك كالخيط عارف الثديين والبطن مما, مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنك والمنكبين عريض الصدر طويل الزندين رحب الراحة شعن الكفين والقدمين سائل الأطراف سبط القصب خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال قل إذا زال قلعات ويخطو تكفؤا ويمشي هونات ذريع المشية إذا مشاك أنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام